الحمد لله يا رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستنير اهدنا الصراط المستقيم صراط الذي نعمل عدام ان الذين سبقكم من الذين كفروا ذلك عنهم مغعدون لا يسمعون حسها وهم في مشهقه قصم خالد لا يحسرهم فزع وَاتَّقُوا مَطَرًا مِّنَ اللَّيْلِ إِذَا تُغَطَّى الْوَدْقُ وَمَا تُغْنِ عَنْكُمْ تِلْكَ الْحُرُمُ يَوْمَ تُرَى وَلَقَدْ جَتَبَنَا فِي الزَّوِلِينَ بَعْدِ الزِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَلِثُهَا عِبَانِ الصَّارِحُونَ. إِنَّ هِيَا فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آمنتكم على سواء وإن أجري أقريب أم هُوَ يَعْلَمُ جَهْرَ قَوْلِكَ وَمَا تَكْتُمُ وَإِنْ أَدْرِ لَنَأْتِيَنَّكَ فِتْنَةً لَّن تُقَاوِمَهَا وَمَاكَانَ عِنْدَنَا مِن مَّوْعِدٍ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْحَقُّ <تصفيق> فَاصْبِرْ لِحُكْمِهِ وَلَا تُطِعْ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نحبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنهمت عليهم غير المرض عليهم ورضوا امني افحسبتم انما خلقناكم عبثا وان انتم لا ترجعون فَجَعَلَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ كَبِيرٌ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُدَّ لَهُ فِي النَّارِ بِهِ فَمِنْهُم مَّن يُؤْمِنُ إنه لا نفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير رائم